الذين يتبعون الرسول النبي ألمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف يمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِي وَيَهَاهُ معنِمُم كَرِ وَيحِلُّ لَُ الطّباتاتِ وَيحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاء إثَ وَيَضَعُ عَنْهُم إصْرَهُمْ وَيحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَاء إثَ وَيَضَع عَنْهُم إِصْرَهُم وَلَغُللََّتِ كَانَت عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آ مَنُوا بِهِ وَعَزَّرُهُ وَنَصَرُوه وَتَّبَ نُورَ الَّذِي أُزِلَ مَعْ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ